زينب المطلقة تزلزل القساوسة حير الكتاب المقدس المرأة شل تفكيرها وهو يبيح للرجل أن يتزوج بالمئات من النساء ثم يتناقض فيجعل الزواج أمرا مكروها ولو بواحده. أما الكارثة فهي حين قام هذا الكتاب بتحريم الطلاق على النصارى فجعل الزواج سجنا وليس الضحية هنا هو الرجل كما يبدو بل المرأة لأنه يحكم على المطلقة بأنها زانية وأن من يتزوج بمطلقة فهو زان وهي زانية ما ذنبها إن كان زوجها ظالما لا يطاق كيف يعقل أنها إن بقيت دون زواج تعد زانية وإن تعففت بالزواج تعد زانية أليست هذه الحيرة تجعل الحرام كالحلال إذن فما المانع من ارتكاب الرذيلة ما دام الحكم واحدا هنا ندرك سر انتشار الانحلال ندرك لما المرأة عندهم تبتعد كل يوم عن دينها وأنه مهما بلغ إيمانها به فلن تستطيع الالتزام به لتأتي المدنية فتؤجج هذا الانحلال بعث محمد صلى الله عليه وسلم فقدم خديجة المطلقة على أنها أفضل نساء الأمة وزاد تكريم الإسلام للمرأة حين جعل المطلقة زينب المرأة الوحيدة التي زوجها الله وزوجها من سيد البشر في النصرانية الزواج بالمطلقة رجس وفي الإسلام تقول المطلقة زوجني ربي لم يكتفي القساوسة بقتل المرأة اتجهوا لبنات الأنبياء فقذفوهن بالزنا ثم تطاولوا على الأنبياء كالنبي داود الذي وصفه القرآن بالأواب ووصفته السنة بالصوام فقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما يشوه الكتاب المقدس هذا النبي العظيم فيقول إنه نظر في بيت جاره وقائد جيشه أوري الحثي فشاهد زوجته فأعجبته فطلب من الجند إحضارها ثم اعتدى عليها مرارا حتى حملت، ولما أحس بشناعة عمله أمر بقتل زوجها، وأبقاها في قصره فولدت ابنه سليمان، عندما تقرأ المرأة النصرانية هذا الكذب تتساوى أمامها الفضيلة بالرذيلة والمقدس بالمدنس وترفض الالتزام بدين مزور فتكتفي بتعليق الصليب ثم تمارس ما شاءت فقد ضيع القساوسة الحقيقة بتزويرهم وشوه القدوة وقذف المرأة في جحيم التناقض ويكفي دليلا على ذلك هذا التناقض الهائل في نظرتهم إلى عيسى عليه السلام فاليهود يرونه ابن والنصارى يرونه إلها، وينزل القرآن الكريم ليقول للطرفين المتطرفين، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له فيكون،